لا تشم ريحه عطره يا مشتاقه شيء من فازه يا تدرين غوارم من الهوى العمر عليك وباسه العمر عليك مرات عين سفت بس ما الا الحساس يا عمر عمر مالي عسير ابو جاهل واحبك وش حلقات الجاهلي مليت مريحة ريحه عطره يا عمر مشتاق ولي شبهك بالباشا يا يا وينك ومثل اوصافا بكل ششيك لك يختلي شايل وريد يدبش فافا يا مرح كلك على بعضك حلو بنجدمك لحد راسا Come so Yeah.